احمد الصحيح يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فإِذَا قُضِيَ فِي الصَّلَاةِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ الله اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَمِنْ عَلِيمٍ بي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل في الماء والنبات ماصا الذين يحصوا ويرونه يعذبون الحمد لله الذي لا كما وصف نفسه وفوق ما يسكنه خلق احمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واستعينوا تعالى والذي وسدل على سيدنا محبته صلى الله عليه وسلم ارسل الله تعالى بين جنبات مشيائه والنبي العربي وذاك القاضي بينه وسراجا منيرا وسلم الله تعالى على فطره من وصلي والاطعام من الوحي هو يتحدث اليوم عن نوع ما من الانواع الكلي المجموع المنقوط الا هو الكلم في المواثيق والعهود والمواثيق وقد جاء في حديث ان الذي يخلف في ميعاد وعقد وبيصاق الذي قطع على نفسي بحريتي واختياري هو خصم طارئ زجل رحم حجيجه يوم اقتلاء كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يظهره الله على وجوهنا يوم القيامه على رؤوس الاشياء وتكتب نظراته على ملئ الناس فيراه الفاسي والنافي كان جاء في حديث رواه امام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل راذ لواء يوم القيامه يكتب عليه هذه الرطره فلان من فلان من الواقع اللهر هو الذي جعل متعاقد ما يملك نص هو الذي يعطي الامان والضمان باسم الله عز وجل وما يملك هو الذي يستوفيه الناس ويستأمنونك على اموالي او رماتي او احراضي فينقلب بحوضه طواغطه عظم الاعداء وهذا شرط الافاق من عله الكذا اريد ان على ظاهرنا عظم اليضح على لما حضر الوفاه قال يا اسحمي كان خطا الي نفسي من من قريش وانه كان عليه منيش والمعذ ان يكون وعدا واضحا شروط وعد وابني والطائره اريد ان خلق الله في سرق اشيركم اني سوجته الذي خلا رسول الله عليه وسلم في حديث متفق عليه ان النبي مرير رضي الله عنه قال ثلاثه من كنا فيه فهو منافق وان صلى وصلى وزعم انه يصل الى حد كذب واذا وعد كذب واذا اؤتمن خناذل نفاق تابوا على ثلاثه اهلاك سوء الكذب في الحديث وسوء اختلاق الوعد وسوء الخيانه في الثقه ومنشأ هذا الاستفحال كلها ترجع الى ساحه النفاق من باب واسع وجاء كان والميعاد والميعاد مقروءا بسم الله حدث فبسم الله على وجهه وقد اقترف جرما عجما لان العهد والامر اذا اقترف بسم الله على وجهه كان في طاقه قويه ومن هنا قام بيت الله تعالى بين الحدود والايمان قالوا او بعهد الله تااعاتكم ولا تنقض الايمان بعد توكيده وقد لا. اي اتقى بحق الله على عهد صوع جعلت الله هو الشاهد الله هو الضامن كما قال شعيب ليونس عليه السلام والله على ما نقول كثير اللي هو, هو الضامن والشاهد متفق عليه كلا وكما قال ابن هي الحقوق لان العباد يمين ثم نظر الله تعالى ذلك في قلبه يوقعه عذبه ومقاطع ذاتا نظر على نفسه قال الا تكونوا كالذي نكث الغزل من بعد قوتي ان كان تتخذون ايمانا مدخلا تستشيرون الحال بالله جميعا وترك تتخذون ايماطا مدخلا بين قالنا يسير هذا العام هذه الهيه الذي يحكم بالله ويعاقب ويغرق ويهرم عدته ثم ينقذه من المرق تذيلها زاهره وتتسله محكه ثم تحل وهي ان هذه كانت امراه بيفتح تسمى ريقه وكان بمعكه الحمطه فستذيقون غضبها وتغسله ثم تحلو واقيتا سجعل ربك تعالى قدرا لمن يجري عسرا او ضعفا ثم ييسر قالوا ولكن الذي نصدق الغساء من بعد قوه الكاذب تتخذون الهامه قدرا ليسكم ان تكون امه هي امه انما يحكم الله زمانك قبل ان يتسم باي عصر او موعد في زمان او مكان معين ان ياتي حسابا ويقدر الرصحه او هو لاتا يخرج او اول قد ولا سيما ارباب التجارات واهل الحرف والصناعات اشرح الحداد لتنيكي او تعابير الخيرات ام الرصاد والصراط ونسعى ذلك فالم في سياره النبي واذا تحدث شيء أو في قبل البعثه وبعدها وكانت تلك معالم وجوده في حياه عليه الصلاه والسلام إلى ان تلقى الطاع ففي حديث رواه الاووسي في سنده عن عبد الله قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث شاركني شيء فوعده ان اديه في مكانه بقي له فقط من الثمر ووعده ان اديه بها وهو في مكانه قال سرقص ونسي نسي يغني ونسي من الغضب فلم انظر الى الجانب قال فشي فاجئنا به في, في مكانه فقال يا انت انتظرنا كنت ثلاثه ايام لا يجوز ان يغضب الله مهما كان اشتراط تلك الكلمه التي قالها سانتظر هكذا كان لي سلطان عليه وسلم وربما ليس ذلك عن جدي اسمحي عليه السلام ولذلك وصفه الله تعالى دوني ان يعقوب اولك في الكتاب اسماعيل انه كان صابط الوعد وكان رسولا نبيعا فكما وضح التفسير هذا انه باع ابن سره فدعا عليه ونسي ذلك الانسان فانتظره اسماعيل فكان 29 يوما اذ نزل عليه وهو ينتظر انه قطع على نفسه عهدا ان ينتظر واذاك وصف الطالب على الاول وذكر فيه الساع اسماعيل انه كان صالحا وحيا وكان رسولا نبيعا وخيل هذا في شكل القبري لابي حين راى اضاءه منجيه يا ارحم المراتب يا وقال يا اجل عناكمه ستجدون ان شاء الله من الصابرين تصبروا على ايام هذا الشهر العظيم تصبروا حاله الانسان ستذبح سيقتل ستساقون الى الابد وتبقى نسيا الا شاء موعد تنفيه رؤيا في سنه ما طبعا كما قال ستجدون ان لذلك وصل بالقول تعالى بتوقيعه واذكر كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وانا اشهد اني صلى الله عليه وسلم ذلك وفي ذكره روايه ابن ابي صفيه والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يقسم فلا كما غازي استمع حسان فقال يا رسول الله ان عندك لي عندك موعيدا ان انت عابس وجهه وليا ولكن ان لي الصراط مني بان يعقله عقلا فنظر اليه ان تصبح عليه السلام فقال صدق انت ماشي الى مشاء ان اذكر معك الجمع قال كان الكفر تحت النبي وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون شفاه البشر الى يقع مشفقون انت اشحط ان صاحبه الماليك ان تنام الدقيمه او دخل في حلم واضح لم ينطق ولم يتكلم ولم, ولم يخلق الا ان تتبين له اعالم حياته انتصار رب تعالى الا الذين عاهدتم من الشيا ثم لم يوفواكم شيئا ولم باشروا عليكم احد فادينوا اليي عهده الى ملته ان الله فَإِنَّهَا كَيْفَ يَكُونُ مُشْفِقِينَ عَلَى الطَّائِرِ عِنْدَ صُبُوحِهِ إلا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِندَ النَّصْرِ الْحَرَامَ خَمْسَ قِتَالٍ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا إِنَّ اللَّهَ توضع على الفتاع وهي مشركه ولكن تلك هي سماعها هذا وحالها اجرموا صورهن وتنصره صدام اهل فكان باليهوط على هذه القبيله لمعامله قبيله اخرى من بني بدر وقتلوا منهم 20 رجلا ليلى فجاءت فتاع وهي مشركه ولكن خليفه النبي الصباح القسم دعى ان رسول الله عليه الصلاه عليه وسلم ميتا من قومه في هولندا جاء اكثر قوه النبي فقال ان المسلمين معتق طبكه مشركا بيننا وبين المشركين لا قال النبي رسول عليه وسلم لا نصر الا نصر من مع قومه في هولندا سداده في نفسه ومطلع على المشكين نهائيا الى يوم لاخر نعم ولذلك هو تعالى يقول انك تؤيمانهم انت تحاسبهم وتضع في يديكم فقاتلوا اعداء الكفر إن انه تعالى لو انا حد من التوحيد الا تقاتلون اولا لدين وايمان انك تؤيمانهم بعد عهده واو الوصول واحتداكم اول امر اتخشى الله الله ارعاكم ان تخشوا المؤمنين فاتقوه يعذبه الله في خلقه صلى الله عليه وسلم يا غا على المذبوح وواطئ تارق قبيله المشركه وانصر له النبي صلى الله عليه وسلم نعلي ونحط بيون وهنا نفتح طريقين للناس ف علي وطلب ان صار كالنار حرق والذي يرسل سماع وواضت الجهوز والمصار والمشتكين الى الناس وطريقه هاو يريد ان يعادي بعداء ابتزاء ولا اقدر المسلمين وطم يشتعل مثلث واما الطارق التالي فقوموا اليه اليعاد ان يهول وانقتلوا ويذبحوا وينشرون إشجاجا بقطع الأعضاء ويجمعون السلف فاشلحوا فإن لم تسعوا الى إيمان دعاءك وطاعته فقد أهلكتكم فاستغفروا فستكونون بين الفاعل أول من نادى دعاء بالإشجاج الذي عاده عليه رب الصواعق غضب عليه تصبر وحالف النبي صلى الله عليه الله وقال والله لا يساكنني يهود في الذين بعد اليوم ابراء من المسلمين جاءت في جبل ذهب تصوح سوق ضيق عند القاع وجرت تتبعه فعندما باع سيده ذهب الى الصائغ صائغ الذهب فتبت وذا له فقام صاحب اليهودي وعلق ثوبها في ضحكها فلما قام انكشف ثوبها وضحك منها فصاح بالراحه كان ذلك هو السبب الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم ان يامر ان تنعم اذا تكسف واذا كشفت عوراتها وضحك اليهود وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يساقين اليهود في المدينه بعد اليوم نقل العاقب والايطاش لانه كشف عره الفراحه فدنو في نحب الغوطه الكامله مع اول يقتلون ويتفحون ويشردون احتجاجا على تعاليم ان جاءوا للسلب شحتها هؤلاء واولائك على حد سواء بلا ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم اما لو من سالمنا سالنا را ومن عادنا عادنا ومن نقد اليفاق نضطر من صبا وحنا تسوى العلم تعالى روحيا ذا في العالمين صلى على مصطفاه وقاسي الثقيل ولا عنوان الا على ظالمين والصلاه والسلام اجمعين على خير هذه المصطفى وعلى هذه آل اصحابه الطيبين الطاهرين المستقبلين الشرع وعلى اهل البيت المحتدى واقتدى به الدين ايولكم يمكنه انذروا على وعدي من سيه المؤمنين الصالحين لقد سعاده والمؤمن بعلمه متاعاه والصالحين في سعاد ومراد وحين نفس اولئك الذين صدقوا وهؤلاء الذين تقوا وقد ذكر الله على جواز البقاء بالوعد والعهد في النبتي من ايات كتاب سبحانه وتعالى وبعد ان نزلوا بالكفراء قال تدبروا والذين هم لاكنثو وعهدهم على ثرواتهم يحافظون اولئك هم الورثون الفاديل يرقون الى هم فيها خالدون كان تشمل جميع مراحل حياته فان قطاعكم المحتمل يتعين عليه وراء الحدود وعرقنا نحو المهاجرين والعمال يتعين عليه الوفاء بالعهود والعهود على تبعق والعباد يتعين على القبائل ان يوقعوا العهود وتذكر يتعين على العقد العهود العقد والرجوع والنمو الذي يقوم لان موقفا يتركن ويخرج فاذا به يتخلص من كل شيء فانا كان عبد الرضيق في الايام الاولى فبئته يطرد شباذ الغياه ويخرج اليه طالب الخروج ويطرد بمغيه هذا المرض فعي مثال انك كاشداريامي ما مشورا ما كان فيا من يذكرك الغضب الذي سوف يعذبك وادعو سوعي هو اذا ذكرت بابورط بابدار ولا ما كان تحول بمرض مع ذلك حاجه تسبيها وتذادر عين عند رؤي روحي ابدا فذلك السؤال اعرف حق الوجود والميثاق الذي عقد بين سلك اذن تعالى واخذنا منكم ميثاقا غليظا على ان تضعوا ايديكم وعلى سفرك ان تقوا وكيه لغبتها كما فكا اي يوم خاطبها ومن لا عهد فله عهد الاخره مع الله عز وجل ان قلت انا معك اليكم يا عباد هل نرجع للشيطان انه لكم عليكم المدير وعلى الحدود لكل مسلم مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يبايعكم كمن الله يا الله وقريبك اننا قد قالنا لك ولن نؤتى الا عهدة الهلاك فسنؤتي اضر عظيما فكذلك ان قلنا قلنا ربوان ولا عاقب يا سبحانك سبحناك يا رب الجلال والعكا باشهاده المسلمين والحجره الصحيحه والباب الصحيح ودعا جميعكم الى فصار ذلك الحكي في عمارة طرق دخلت التسعين التوامش دخلت فرنسا طرق لها حواليه دوليه واسيره ومرت بها مواسيريه في, في, في بلد المسلمين طرقات الحق <تصفيق> واصحاب البراهين واي نظام صالح ويعيشوا على قيمه الاسلاميين والامر المعقد ده يعني ممكن لو صالحات الاسلاميات من كلات اخواتهم المسلمين وليتي واشي كما استقالات براس العالم الاسلامي امنعه من الهلال رفع العالم